مطار خورخيت شافيز الدولي ليما عاصمة البيرو تهديدات أمنية أوراق مزورة جواز سفر أرجوك وعمليات تهريب وفي علبة العطر وجدنا النقود يحظى كل مطار بنصيبه حقيبة سفر مشبوهة وفي خورخيت شافيز ثمت تحد يتصدر كل التحديات فيها شيء غير قانوني؟ تهريب الممنوعات تعد البيرو من أكبر بلاد العالم إنتاجاً للممنوعات ويجرب المهربون كل الطرق الزجاجات الأربع مولوثة لإيصالها إلى السوق العالمية <تصفيق> تقلع طائرة كل سبع دقائق لذا يسابق ضباط مكافحة الممنوعات الزمن على مدار الساعة وطوال العام لا تتوقف رحلات الجوية ولا يتوقف عمل مسؤولي الأمن بمطار خورخيت شافيز الدولي في البيرو ليما بيرو مطار خورخيت شافيز الدولي يوم جديد وتعج الصالة بالحركة وكل شيء مراقب من قبل ضباط فرق أمن المطار ومن بينها شرطة الملاحة الجوية مقرها قريب من المهبط الجنوبي ويؤمنون المنطقة من السماء بواسطة أربع مروحيات. تتجه أول رحلة دولية اليوم إلى المكسيك. على الركاب يتوجهوا حوالي ثلث الممنوعات التي تصدرها أمريكا الجنوبية تستهلك في الولايات المتحدة. وتعد المكسيك نقطة مرور شائعة. حتى الآن كل مسافر الرحلة لا يبدون مثيرين للريبة ولكن ضباط الجمارك ظلوا يقذين الشرطة الوطنية جواز السفر رجاء صديقان أنهي إجازة قصيرة في ليما يقتربان من منصة الاستقبال لا نفتش الأصدقاء المقربين عادة ليسوا من الفئة عالية الخطورة إنما اشتبهنا فيهما بسبب وجهتهما تقول الإحصائيات إن أكثر من 97% ممن يحاولون تهريب الممنوعات عبر خورخة شافيز يسافرون وحدهم وفي عام 2016 وجدت حالتان فقط بين الأصدقاء المقربين ولكن المكسيك وجهة تهريب معروفة لذا استدعى ضباط المسافرين للاستجواب ما علاقة أحدكما بالأخ صديقان, صديقان مقربان. مقربان لما أتيتما إلى بيرو لقضاء إجازة, إجازة. بدأ التوتر على الفتاة لأنها لم تعرف سبب استجوابهما وكان الشاب هادئا على ما يرام طوال الوقت هادئا جدا في البداية فتش الموظفون حقائبهما الصغيرة ألا يوجد شيء؟ ولكنهم لم يجدوا شيئا غير عادي حقيبة اليد نظيفة ليس بها شيء غير قانوني لا يوجد أي شيء. وهذا الدواء لبرميت لمعيدي. آه. حقيبة اليد قانونية. ليس بها أي شيء غير قانوني. لا مواد غير قانونية بها. الجهة الأخرى؟ ولكن في الحقائب الكبيرة وجد الضباط شيء مريبا. عددا كبيرا من الزجاجات ربما تحتوي على شراب تقليدي من البيرو تشيشامورادا. في عام 2016 كشف فريق مكافحة الممنوعات 13 عشرة محاولة لتهريب الممنوعات السائلة مخبأة على نحو مشابه. لون فيروزي ثبت أنه ممنوعات. بدت أغراض المسافرين وكأنهما سائحان بالفعل وجدنا الشوكولاتة والهدايا التذكارية لم يكن غريبا سوى تشيتشا لأن كل منهما كان يحمل الكثير منه في حقيبة كل منهما أربع زجاجات من تشيتشا حسنا سنجري اختبارا ميدانيا إيجابي. اللون الفيروزي يعني أنها ممنوعات تنقلان الممنوعات في حقيبتيكما ثبت أنكما تحملان ممنوعات النتيجة إيجابية لوجود الممنوعات تمر آلاف الحقائب عبر مطار خورخي شافيز يومياً ويحتوي معظمها على الملابس ومنتجات النظافة الشخصية والهدايا التذكارية إلا أن بعضها يخفي أيضا مواد غير قانونية ثم تحقيبة مشتبه بها سنجري تفتيشا لنعرف ما في داخل العبوات التي كشفت عنها الأشعة أظهرت الأشعة عناصر ذات كثافة غير معتادة في الحقيبة المسجلة وأصبح قرار التحقيق في يد الشرطة شاب متجه إلى المكسيك ويبدو متوترا بشأن التفتيش هل هذه حقيبتك؟ هل حزمتها بنفسك؟ أجل هل الأشياء التي بها لك؟ أجل أكرر حزمتها بنفسك؟ أجل هل فيها شيء غير قانوني؟ لا أكرر أتحمل شيئا غير قانوني في الحقيبة؟ حسنا تم هذا الاحتجاز نتيجة لمعلومات وردت من فريق الاستخبارات من وحدة أخرى من وحدات شرطة مكافحة الممنوعات وتم تنفيذ خطة إتمام العملية في غرفة تفتيش الحقائب يوجد في الحقيبة عبوات طعام معلب والقرار للضباط في معرفة ما إذا كانت العبوات تحتوي على طعام حقيقي أم شيء ممنوع وفي هذه الأثناء يحاول الموظفون التحقق من رواية المسافر تختلف قوة الاستجواب من حالة لأخرى فهناك من يحتملون الكثير من الاستجواب وهناك من يحتملون أقل سئل الرجل عما إذا كان يحمل شيئا غير قانوني فأجاب بالسلم هل اشتريت هذا؟ أجل اشتريتها من أين اشتريتها؟ من متجر البقالة أي متجر؟ من الس... أمعك إيصال البيع؟ لا تواصلت العملية وبدى التوتر المتزايد على المسافر سنقوم بإجراء اختبار ميداني وإن ظهر اللون الفيروزي فهذا يعني ممنوعات طلبنا منك أن تخبرنا إن كنت تحمل شيئا غير قانوني وأنت قلت لا نتيجة الاختبار فورية ظهر لون فيروزي وهذا يعني أنها ممنوعات ألقت شرطة مكافحة الممنوعات القبض على صديقين متجهين إلى المكسيك يحملان زجاجات تشيتشا مورادا وشيء آخر ممنوعات سائلة إيجابي نفس الشيء نفس الشيء الزجاجات الأربع ملوثة لقد وجدت أربع زجاجات في حقيبة الشابة حان الوقت الآن لاختبار تشيتشا الذي في حقيبة صديقها لون فيروزي السائل الذي بالداخل هو الذي يحوي الممنوعات <تصفيق> يذوب مسحوق هذا النوع من الممنوعات في الماء أو في سوائل أخرى مما يجعل أجهزة الأشعة والماسيحات فوق الصوتية غير قادرة على كشفه تقريباً وقد تزايد استخدام هذه الوسيلات مؤخرا والتي أصبحت تمثل أكثر من 5% من عمليات ضبط الممنوعات في خورخيت شافيز تقدم الضباط لإلقاء القبض على المسافرين ولاحظا فرقا في تلقي كل منهما للخبر في حين بدى الهدوء على الرجل بدت الصدمة على صديقته أصرت المرأة على براءتها وعلى أنه لم يكن لها أي صلة بنقل المواد غير القانونية وأنها لم تعرف شيئاً عما كانت تحمله. ليست لي أي صلة نهائياً بالممنوعات ولا أي شيء من هذا القبيل. ولا أي شيء من هذا القبيل. بدت مهزومة تماماً. بكت وبدت مكسورة. إنه مدخل محتمل لذا فصل الضباط المسافرين لاستجوابهما منفردين ما سبب مجيئك إلى بيرو؟ إجازة للاستكشاف هل أتيت وحدك؟ مع صديقي من اشترى لك التفكرة؟ هو كنا سنمكث هنا بضعة ليالا وفقت وسألت أمي وافقت فأتيت إلى هنا معه أتعرفين ماذا يوجد بحقيبتك؟ ملابس وشوكولاتة وسكاكر وبعض التشيتشا <تصفيق> أجل بعض الزجاجات من أين اشتراها؟ لا أعرف صديقي أحضرها كنت في الفندق ذلك الصباح وحين جاء بها قال لي بأنه بسبب الوزن ينبغي أن نوزعها بين حقيبتينا. فوافقت وهذا كل ما هنالك وافقت لأنه صديقها الحميم فما كانت لترفض وحين استجوبناها انهارت أخذت تبكي لأن الفتاة لم تعرف شيئا حقا هل تريدين إضافة أي شيء؟ ليست لي أي وصلة بما يتعلق بالممنوعات ولا أي شيء من هذا القبيل البيرو إحدى أكبر الوجهات السياحية في أمريكا اللاتينية من بين الأربعة ملايين زائر الذين يأتون سنويا يمر أكثر من النصف عبر خورخيتشافيز مسافرون من دول وثقافات مختلفة يتعايشون معا لفترة وجيزة وقد يلمح أناس عاديون المشاهير الزائرين كعريضة التسعينيات الشهيرة سيندي كروفورد إنها زيارة الثانية إلى هنا وكانت رائعة ذهبنا هذه المرة إلى غابة الأمازون وكانت مذهلة أحب البيرو ألقت شرطة مكافحة الممنوعات القبض على شاب يحاول السفر إلى المكسيك حاملاً الممنوعات في علب الطعام اللون الفيروزي يثبت أن النتيجة إيجابية وهي وجود الممنوعات وفي المقر يواجه المعتقل الاستجواب في حضور مدع عام رجاء اهدأ لن نقوم بأذيتك اهدأ اهدأ هل فعلت؟ اهدأ رجاء حاولي معه رجاء اهدأ تريد ماء؟ هل تريد الماء؟ سرعان ما توقفت الإجراءات فالمسافر الذي بدأ أن الموقف غمره قد لا يتمكنوا من متابعة الاستجواب أريد أن تهدأ فعلت ما فعلت إننا هنا الآن وسنكمل فكر في موقفك وتعاون معنا نقوم بعملنا فحسب يطالبنا القانون بمتابعة هذه العملية ويجب أن ننفذها على نحو صارم فكر في هدوء ولا تكتئب حدث ما حدث فكر في الأمر لأننا سنتحدث لاحقا الأمر يتوقف عليك إنك شاب يافع جدا تمكن الضباط من تهديئة المسافر يريدون الآن اكتشاف التفاصيل عن التنظيم الإجرامي الكامن وراء الممنوعات ولكن ليتحقق ذلك فتعاون المعتقل أمر لازم إلى أين كنت تنوي السفر؟ إلى تخوانا ما الهدف من رحلتك؟ نقل الممنوعات إلى من كان يفترض أن توصلها؟ قيل لي إنهم سيتصلون بي حين أصلوا إلى الفندق كم كانوا سيدفعون لك؟ أربعة آلاف دولار تلقيت الحقيبة وحسب؟ أجل هل كنت تعرف ما بداخلها؟ أجل كنت أعرف هل هذه أول رحلة لك؟ لا متى كانت أول رحلاتك؟ هل تذكر؟ أبريل، نيسان هل وفقت على نقل الممنوعات التي تحملها؟ أجل في البداية ولكنني لم أعرف ما الذي كنت على وشك التورط فيه تحمل المعتقل مسؤولية الجريمة يزعم أنه كان ينوي رفض المهمة ولكنه غير رأيه خوفاً من الانتقام مع هؤلاء لا يمكنني أن أقول لا أريد السفر أو لم أعد أريد أن أفعل ذلك يمارسون الضغوط بل وجاءوا إلى منزل بالدرجات النارية سنأتي إلى منزلك لكي إنهم يمارسون على المرء الإرهاب قالوا أياً كان ما ستفعله فكر ملياً قبل أن تفعله لأننا نعرف أين تسكن هل هددوك؟ أجل هذا ما هم عليه بعد انتهاء الاستجواب كان على المسؤولين أن يجمعوا كل الممنوعات من علب الطعام وأن يحددوا إجمالية الوزن للكمية المهربة استخدموا الفلفل والكمون للتنصل من إجراءات الأمن هنا لو سمحت بدأنا بإجراء فحص ميداني لعبوات السكاكر الخمس وكذلك عبوات بيسكو التسع وثبت أنها كلها ممنوعات وأخيراً اختبرنا علب العصير فكان سبع منها ممنوعات نصب محتويات العلب ذات النتيجة الإيجابية في كيس ثم يغلق الكيس بإحكام نرى أن هذه التنظيمات الإجرامية أعادوا استخدام العبوات الأصلية، وضعوا الممنوعات في الداخل ثم أعادوا غلقها. ولكنهم يستخدمون نفس العبوات. ثلاثة كيلوغرامات. و وستة وعشرون جراماً من الممنوعات إجمالي الكمية المهربة حوالي أربعة كيلوغرامات من الممنوعات الآن تنقل شرطة الشاب إلى مركز الاعتقال لتتم محاكمته قد تصل عقوبته إلى 15 عشر عاماً في السجن على الركاب التوجه إلى بوابتهم في أقرب وقت أراه أمامي ظهر أول مرة هنا ألقي القبض على صديقين عائدين إلى المكسيك حين عثرت الشرطة على الممنوعات السائلة المخبأة في زجاجات تشيتشا مورادا أنه ممنوعات ولكن المسافرة تزعم أنها بريئة تقول إن صديقها وضع الممنوعات في حقيبتها دون علمها ليست لي أي صلة بما يتعلق بالممنوعات أو أي شيء من هذا القبيل الآن إنه دور الصديق ليواجه الاستجواب بفصل أحدهما عن الآخر يمكن للشرطة مقارنة أقوالهما لاحقا من هنا لو سمحتي ما سبب مجيئك إلى بيرو لقضاء إجازة من سافر معك صديقة الحميمة أتعرف من هم الناس الذين أعطوكما الممنوعات أجل لقد اشتريتها اشتريتها كلا اشتريت تشيكا وليس الممنوعات من أين اشتريتها من مركز تجاري يسمى س... لقد رفض التعاون معنا قائلا إنه كان يحمل زجاجات تشتشا مرادة وقال أيضا إنه لا يعرف ما الذي تحويه هذه الزجاجات يزعم المسافران البراء، ولكن أحدهما ربما يقول الحقيقة أملا في الكشف عن تفاصيل جديدة قرر ضباط استجوابهما مرة أخرى ولكن هذه المرة معا <تصفيق> أيتها النائب العام نحتاج أن نستجوبهما معا إن أردت أن تساعدك النائب العام يجب أن تتعاوني معنا مفهول أجل لا بأس يجب أن تفهمي أن صديقك قد يكون متورطا وقد تورطت أيضا بسببه بإمكانك أن تنقذي نفسك بتعاونك معنا أجل أريدك أن تخبرينا بالحقيقة نعم, نعم. حسنا الآن لم يعد الشاب يبدو هاديا ورغم أنه أصر على أقواله خلال الاستجواب الأخير سترى الشرطة الآن ما إذا كان سيلتزم بروايته الاستمرار في الكذب لفترة طويلة صعب لذا تزداد الأسئلة تفصيلا وفي لحظة ما سنعرف من منهما يكذب وما هي استراتيجيته للتهرب من القانون سنترح عليكما نفس الأسئلة مجددا مفهوم أجل اكتشفنا منذ قليل أنكما تحملان مادة ممنوعة حين أتيتما إلى بيرو كنتما تعرفان سبب مجيئكما لا كنا في إجازة ألن تغير زعمك؟ لا هل تعرف منهم الناس الذين أعطوك تلك المادة؟ لا مجرد معرفة سطحية معرفة سطحية؟ أجل أين التقيته؟ في زيارات سابقة هل أتيت إلى هنا قبلا؟ أجل مرتين يعمل 18 ألف موظف باجتهاد لتستمر المهمات في خورهيد شافيز يوميا <تصفيق> لحظة واحدة ممنوع تقوم كل وحدة بمهماتها في تناغم تام من عمال النظافة البالغ عددهم 188 في تنظيفهم لكل صغيرة وكبيرة إلى ضباط الجمارك ومكافحة الممنوعات الذين يراقبون كل حقيبة ومسافر قبل إقلاع كل رحلة سنفتش حقيبتك مفهوم حسناً أرجو أن تأتي معي نعم يقاوم بعض المسافرين مما يثير على الفور شك الضابط المختص شاب يقول إنه جاء إلى البيرو كسائح وهو في طريقه الآن إلى أمستردام يبدو مستاء بشدة من التفتيش كم يوماً قضيت في بيرو؟ أسبوعين أسبوعين؟ وأي مدن زرت؟ ليما ليما فقط؟ أي حي؟ تروخيليو لا أعلم تروخيليو؟ لست أدري، لست أدري بدأنا التفتيش فتحنا الحقيبة في حضور المسافر وعلى الفور وجدنا سترة لاحظ مسؤول الأمن كتلاً غريبة في سترة المسافر فقرروا إجراء اختبار بحثاً عن الممنوعات سنفحص هذه السترة نتيجة الاختبار الإيجابية على وجود الممنوعات ثبت احتوائها على الممنوعات من أعطاك هذه السترة؟ أريد محاميا لا يمكنني أن أخبركم بشيء لا أريد التكلم أحدثوا فتحة في السترة سترة اصطناعية مفتوحة فثبت احتوائها على الممنوعات لهذا حين استجوبناه تظاهر بأنه مفاجأ طوال الوقت وأنكر أنه كان يحمل الممنوعات أليست هذه حقيبتك؟ بلا إنها لي من حزمها لك إذن؟ إن كل هذا هل أنت من حزمت حقيبتك؟ أجل أريد محاميا إذن فمن المفترض أنك سوف نحترم حقوقك من حقك محام واتصال هاتفي أما في الوقت الحالي سيلقى الغبض عليك بتهمة تهريب الممنوعات نقل الرجل إلى مقر مكافحة الممنوعات لاستكمال التفتيش داخل السترة اكتشف الضباط أكياسا زرقاء صغيرة خيطت في طبقات قطنية تستخدم هذه الطبقات عادة كمادة عازلة في كل شيء من السترات لحقائب اليد ولكنها قد تستخدم أيضا لإخفاء الممنوعات كان اصطناعيا من الخارج فكان بمثابة سطح واقن وتحت ذلك وجد ما كنا نبحث عنه الممنوعات لم تكن عبوات كاملة من الممنوعات بل أكياس مربعة صغيرة كانت مثبتة بغرز إلى الداخل ومرصوصة جيدا جدا بدت كرقعة شترنج لمعرفة إجمالي الوزن أزال الضباط أفرغ 182 عبوة الواحدة تلو الأخرى أحصينا 182 كيسا يزن كل واحد حوالي ثمانية جرامات كان إجمالي الوزن كيلو جراما واحدا و360 جراما لكن الضباط شكوا في وجود المزيد من الممنوعات فقرروا فحص هيكل الحقيبة ذاتها يثبت اللون وجود الممنوعات. خورخي شافيز، ليما، بيرو. ألقت الشرطة القبض على صديقين يافعين يحاولان تهريب الممنوعات السائلة إلى المكسيك. خلال الاستجواب أصر على براءتهما ولكن أحدهما فقط ربما يقول الحقيقة هل جئت إلى هنا من قبل؟ مرتين <تصفيق> أكنت تعلمين أن صديقك جاء إلى بيرو من قبل؟ <متحدث> كلا لم أعرف <تصفيق> هل اكتشفت ذلك للتو؟ أجل هل هذه رحلتك الأولى؟ <تصفيق> أجل هنا في ليما هل هي أول مرة تغادرين فيها بلدك؟ <تصفيق> أجل ويمكنك التأكد أخيراً اعترف الشاب قال إن أناساً عرفهم من رحلته السابقتين أقنعه بتوصيل الزجاجات ماذا قالوا لك بالضبط؟ سألوني عما إذا كنت أريد أخذ زجاجات أنقلها معي وأتلقى أجري هناك ولكنهم لم يخبروني بأنها ممنوعات لم أتصور أبداً أن تكون ممنوعات ما هو المبلغ الذي عرضوا أن يدفعوه لك؟ مئة دولار قالوا لي إنهم سيجدونني لدى وصولي هم من سيتصلون بي هل كنت ستنقل زجاجاتي لهم؟ أجل قلت منذ قليل إنك اشتريت هذه الزجاجات من أجل هل تريد أن تغير أقوالك؟ نعم لديك أي أقوال أخرى؟ لا هذا كل شيء ليست لها أي تصلة بالأمر طلبت منها أن تحملها وفعلت كل شيء بنفسي على الضباط الآن أن يزنوا الكمية المضبوطة ضبطنا حوالي 14 كيلو جراما و410 جرامات من الممنوعات إنها الكمية التي وجدت في حقيبة السيدة وحوالي 14 كيلوغراما جراما و413 جراما من الممنوعات في الحقيبة المسجلة إجمالي الكمية حوالي 30 كيلوغراما من الممنوعات السائلة ها هي هنا لو سمحت زعمت المرأة أنه ليس لها أي صلة بالأمر بكت وزعمت أن أسرتها لا تعرف شيئا وكانت تخشى بشدة ما قد يحل بها أصبح مصير المسافرين الآن في يد النظام القضائي في البيرو لأن كل منهما يحمل أكثر من عشرة كيلوغرامات. ستكون العقوبات أكثر شدة قد يصدر حكم على كل منهما يتراوح بين 15 و 25 عاما في السجن والإطلاق صراحها على المرأة تثبت أن الشاب كان مسؤولا بالكامل وأنه لم يخبرها قط بشأن الممنوعات وأصبحت على أرض المدرج بشكل كامل هنا في خورخيت شافيز حالما تصل طائرة تبدأ الاستعدادات لإقلاعها ويشمل هذا النشاط الكبير خطوة أساسية ملأ خزان الوقود قد تبدو خطوة بسيطة ولكنها في الواقع عملية معقدة تتطلب معدات خاصة وفريق عمل مؤهلا يعمل بسرعة وفي اتجاه موحد. فور توقف الطائرة، أول شيء نفعله هو تحديد منطقة العمل. بعد أن ننتهي من وضع الأقماع نحضر كابل المقاومة الساكنة. يعادل هذا الكابل الشحنة الكهربائية التي من الممكن أن تنقلها الطائرة للمعدات لتجنب الشرارة أثناء عمل الخزان. ثم يصل المشغل خرطوما بخزان الوقود على جناح الطائرة. والطرف الآخر من الخرطوم موصول بأنابيب وقود تحت الأرض. تحمل الطائرات تجارية خزانات الوقود الرئيسية على أجنحتها، لأن المحركات هناك لهذا توجد مقاعد الدرجة الأولى في مقدمة الطائرة لأن المناطق القريبة من الجناحين في الوسط هي الأكثر ضجة عادة ما تصل سعة الطائرات التجارية لحوالي 216 ألف لتر من الوقود ما يعادل خزانات وقود أربعة آلاف وثلاثمائة سيارة يتوقف زمن ملء الخزان على طول الرحلة فكلما طالت الرحلة كانت بحاجة لوقود أكثر ولكن المزيد من الوقود يعني المزيد من الوزن مما يؤثر على سرعة الرحلة لذا يجب أن تحسب الكمية بدقة قد يؤدي الخطأ في ملء الخزانات إلى أي شيء من تأخر الرحلة إلى تحطم الطائرة إنها عملية معقدة ولكن خطيرة وتتكرر هنا أكثر من 200 مرة في اليوم خورخي تشافيز، ليما، بيرو. ألقت شرطة مكافحة الممنوعات القبض على شاب متوجها إلى أمستردام. كان يحمل حوالي 200 عبوة من الممنوعات مخبأة في حقيبته وملابسه. حين أجرينا الاختبار، كانت النتيجة إيجابية على الفور. كان هيكل الحقيبة بالكامل معدا لنقل الممنوعات. لا بد من إيجاد كل شيء، لذا مزق الضباط الحقيبة. إنه في عبوات صغيرة سنحاول فتح الغطاء احذر حاول ألا تكسرها كلها عبوات فردية كشفت تفتيش عن عشرات الأكياس المعبأة جيدا والملئة بالممنوعات ولكن ثم أمر مختلف يتعلق بقوام هذه الكميات الجديدة في السترات والصدريات وجد في هيئة بودرة أما في الحقيبة فوجدت الممنوعات في أكياس ولكنها تحتوي على سائل قوامه معجوني كان استخراجها صعبا لأنها كانت موضوعة في صفوف على طبقتين الواحدة فوق الأخرى وعند استخراجها واجهنا إمكانية أن تنقطع فتتناثر المحتويات كانت مهمة صعبة جدا لأن رائحة الممنوعات كانت قوية أدمعت أعين الجميع وكانت الرائحة قوية جدا بل وسببت الدوار للبعض كان نوعا آخر من الممنوعات ممزوجا بنوع من الكيماويات. كان سميكا ولزجا جدا في حضور المدعي العام ضغط الضباط على المعتقل ليتعاون كم كانوا سيدفعون لك؟ خمسة يورو من كان سيقلك من المطار لدى وصولك؟ شخص لم تسبق لي رؤيته هل كان هو الشخص الذي اصطحبك إلى الفندق حيث مكثت؟ لم يكن فندقا بل غرفة ألا تعرف المكان؟ لا أعرف أين تحديدا. اصطحبوني مغمض العينين وأبقوني في غرفة أعطوني طعاما وهذا كل شيء في مطار ليما استقبله أناس يحملون لافتة عليها اسمه استحبه أولئك إلى سيارة حيث وضعوا غطاء على رأسه لأنهم لم يريدوا أن يرى الطريقة من المطار إلى حيث كانوا يصطحبونه. ولكن ألم تغادر الغرفة؟ لا هل احتجست لاسبوعين؟ أسبوعين؟ أجل وفروا لي طعاما وتلفازا وفراشا شعرت بالراحة ولكنني لا أعلم أين كنت لم أتحدث لأحد ألم تذهب لأي مكان إلى مركز تجاري مثلاً للتناول الطعام؟ أحضروا لي طعاماً كانوا يحضرونه دائماً إلى الغرفة تبدو القصة معقولة ولكن الضباط متشككون لذا تابعوا بحثاً عن ثغر في الدعاءات المسافر وجدنا للتو بطاقة من نزل م... أعطوني إياها هناك ماذا؟ أعطوني إياها هناك هل مكثت هناك؟ لا لا أعطيت البطاقة هناك وهذا إيصال يظهر أنك تناولت الدجاج قلت إنك كنت محبوسا في غرفة في الحقيبة كان ذلك في الحقيبة التي أعطوني إياها حقا؟ ألم تمكث في هذا النزل؟ لا أعلم كنت مغمض العينين طوال الوقت وجدنا إيصالا لربع دجاجة مشوية ولم يستطع تفسير كيف وصل هذا الإصال إلى جيبه أو بين أغراضه هل تعيش مع والديك؟ كلا مع زوجتي وابنتي لديك ابن؟ ماذا تعمل زوجته؟ تبيع الملابس في الشارع يبدو أن ذكر أسرته أثر بشدة في المسافر قط طول المدة قبل أن يرى ابنته مجدداً اجمالي وزن المادة التي وجدت في الحقيبة ثلاثة كيلوغرامات وعشرة جرامات نقل الرجل إلى وحدة أخرى لتتم محاكمته لمحاولته تهريب حوالي أربعة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من الممنوعات. قد يواجه مدة سجن تتراوح بين ثمانية وخمسة عشرة سنة. في خورخيتشافيز تقوم ثلاث شركات بإدارة الشحن والبريد الجوي وفي عام 2016 أكثر من 287 ألف طن متري تم تحركها باستخدام أربع طائرات محلية وخمس عشرة دولية أي ما يعادل تقريبا نقل أربعة ملايين ونصف المليون مسافر اشتبه فريق الشحن في عبوة وجهتها هونغ كونغ إن استهلاك شرق أسيا للممنوعات منخفض نسبيا. ولكن هونغ كونغ تشتهر بأنها مركز تهريب سوف نقوم بفتح العبو نرى الملابس المصنوعة يدويا سرعان ما لاحظ الضباط أمرا مريبا نلاحظ هنا أن الأزرار مثبتة بشكل يدوي لنرى ساعدني في هذا داخل كسوة الزر الصوفية، وجدت الشرطة قطعاً من البلاستيك، وعند ثقبها كشفت عن مادة بيضاء، وبسرعة أجرى ضباط اختبار الممنوعات على البودرة. ثبت أنه ممنوعات، في داخل الأزرار وجدنا مادة بيضاء مسحوقة بدت كالممنوعات، شككنا في أن كل الأزرار تخفي الممنوعات فقطعنا الأزرار من كل الملابس وفصلناها فكان إجمالي عددها 81 زرا كانت الممنوعات معبأة بإحكام داخل الأزرار حتى إن الضباط وجدوا صعوبة في فصلها إنه صعب للغاية البودرة عالقة الجزء الداخلي ملحق بكيس كان عالقا بالجزء الأسود وكانت المادة البيضاء مخبأة داخلة لم نستطع استخراجه أمكننا فقط أن نفتح أحد الجزئين ثم أن نضعه في كيس لوزنه سنجري اختبارا ميدانيا على الأزرار ثبت احتواؤها على الممنوعات فيها كلها احتوى كل زر على الممنوعات ولكن استخراج الكمية المهربة عملية تتصف بالفوضى لذا لتجنب تلف الأدلة وضع ضباط الممنوعات والأغطية البلاستيكية معا رتبنا إرسال أنصاف الأزرار ذات البودرة البيضاء إلى موقع مختلف نظرا لصعوبة استخراج المادة غير القانونية هنا كان إجمالي وزن الواحد وثمانين زرا المليئة بالممنوعات سبعمائة وخمسة وستين جراما في عام 2016 كشفت الشرطة عن ثلاث وعشرين شحنة ملابس محملة بالممنوعات <تصفيق> خورخيت شافيز ليما بيرو على كل المسافرين الدوليين أن يعلموا الجمارك بالبضائع أو المبالغ النقدية التي تتخطى الحد المسموح به. ينص القانون في البيرو أنه على أي مسافر قادم إلى البلد حاملاً أكثر من عشرة آلاف دولار أن يبلغ الجمارك. ولكن البعض يحملون المال الذي لا يريدون الإبلاغ عنه ويجدون طرقاً خلاقة لإخفائه. اكتشف ضباط الجمارك نقوداً مخبأة في حقيبة مسافر قادم من البرازيل. وجدت العديد من علب الدواء في الحقيبة فتحققت منها وفي علب العطور والمراهم وجدنا النقود المبلغ بالنقد البرازيلي والأمريكي يضاهي تقريباً 18 ألف دولار أمريكي أكثر كثيراً من العشرة ألاف دولار التي يسمح بها القانون في البيرو والآن سيبدأ الضباط تحقيقهم رغم أن المسافر يبدو غير مدرك لأنه ارتكب جريمة أتيت بالكثير من النقود أجل إنها من عملي أعيش هنا منذ أكثر من عشر سنوات وأردت أن أشتري شقة صغيرة إن أمكن أمام المسافر مهلة 72 ساعة ليثبت أنه كسب النقود بطرق مشروع فإن نجح سيدفع غرامة فحسب العقوبة غرامة ألم تكن تعرف ذلك؟ كلا لم أعرف اما ان لم ينجح ستصادر حكومة البيرو المبلغ كاملا وقد توجه تهمة غسيل الاموال للمسافر ها هو ضابطاني لعملية النقل أرجع من المسافرين أن يتوجهوا إلى بواباتهم حالا قسم مكفحة الممنوعات مشهور ليس محليا فحسب بل دوليا بإنجازاته في السنوات الأخيرة الضباط الذين يعملون في المطار مكرسون لعملهم ومؤهلون جدا. هل في الحقيبة شيء غير قانوني؟ لا. أكرر هل تحمل شيء غير قانوني في الحقيبة؟ لا، حسنا. يستطيعون التعرف بسرعة إلى لغة جسد المتورطين في أنشطة غير قانونية. أليس هذه الحقيبة لك؟ بلا، إنها لي. يلفتهم سلوك الشخص وتوتره. اهدأ، متفقين. يحاول مهرب الممنوعات الاختباء وتجنب التفتيش أكنت تعرف سبب مجئك إلى هنا؟ لا جئنا لقضاء إجازة ألن تغير أقوالك؟ لا مهارة وخبرة رجل الشرطة تحددان ما إذا كانت الممنوعات ستكتشف قلت إنك اشتريت هذه الزجاجات أجل هل ستغير أقوالك؟ أجل هل جئت إلى هنا من قبل؟ مرتين من المؤسف أن يلقى القبض على شخص لتهريبه الممنوعات ليس لي أي صلة بالممنوعات ولا أي شيء من هذا القبيل عادة ما يكون حاملو الممنوعات هم قاعدة هرم الإتجار وتلك المنظمات تستغلهم لا يترددون في استخدامهم رغم معرفتهم بمخاطر المهمة لون فيروزي أي توجد ممنوعات على سبيل المثال، تهريب خمسة كيلوغرامات من هذا النوع إلى أستراليا. سعر الكيلو في البيرو يتراوح بين ألف وألفي دولار، ونفس الكيلوغرام من نفس النوع في أستراليا يساوي مئتي ألف دولار للكيلوغرام الواحد. فخلال أسبوع أو اثنين تحصل على مليون دولار. لهذا من السهل أن يعرضوا على من ينقلها خمسة أو ستة أو ثمانية ألاف دولار لنقل الممنوعات إلى تلك الأماكن. كم كانوا سيدفعون لك؟ أربعة ألاف دولار يعرضون عليهم مبلغا مغريا من المال فيقعون في خطأ الموافقة على مثل هذا النشاط إنه لأمر لا مؤسف يحاول المجرمون تخبيئة الممنوعات بعدة طرق إيجابي الزجاجات الأربع ملوثة ووسائل تهريب الممنوعات تختلف من منظمة إلى أخرى النتيجة إيجابية توجد ممنوعات ولكن عمليات المصادرة تزداد كل عام ما نفعله هو تحسين مهاراتنا للكشف عن أكبر عدد من عمليات تهريب الممنوعات بأي طريقة إن قيادة الشرطة فخورة بالمستوى المهني لموظفينا. في مجالات العمل المختلفة في المطار قمنا بعمليات كشف هامة عن الممنوعات وبالطبع يمنع هذا العمل المستمر استخدام الممنوعات من قبل أبرياء أو مستهلكين جدد